بسم الله الرحمن الرحيم طاسين <تصفيق> تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون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 الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم أئمته ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى الأرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطوا آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت المرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا أو نتخذه ولدا وهمت لا يَشْعُرون وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَرْبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لَكُنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 قال رب اني ظلمت نفسي قال رب ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين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 قص المدينة أصعب. قال يا موسى إن الملائة يأتون بك ليقتلوك. فخرج إني لك من الناصحين. أخرج منها خائف في قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أم من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطاركما قال تا نسقي حتى يصدر الرعاة وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فقير فجاءته إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى استحياء قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُونَ ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف, لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر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 أن الله رب العالمين، وأن ألقي عصاك، فلما رآها تهزك أنها جان، ولا مدبرا ولم يعقب.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 فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا, ونجعل لكما سلطانا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 ولكن رحمه من ربك لتنذر قوما ما أتاهم, ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا, لولا أرسلت إلينا رسولاً فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوْ لَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قالوا قَالُوا سِحْرَانِ تظاهرا وقالوا وَقَالُوا وقالوا انا بكل كافرون قل فاتوا بكتاب من عند الله هو اهدى هو منه ما اتبعه إِن كنتم صادقين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 بنا إن كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرة بِمَا صبَعُوا ويدرَعون بالحسانة السيئة وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُعْفِقُونَ وَإِذَا سَمِعُوا الْلَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِ الْجَاهِلِ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 حرماً آمناً يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقاً من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها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 رسولا يتلو عليهم آيَاتِنَا وما كنا مهلك القرى إلا وَأَهْلُهَا ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الْحَيَاةِ الدنيا وزينتها وَمَا الله خير وابقى فلا تعقلون فما وعدناه وعد حسنا فهو لاقيه كممت عناه متى الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحدرين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 ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لهم الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله, وهو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون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 تنتزعون ونزعنا من كل امه شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا ان الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون ان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 فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا ياليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم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 كان من المنتصرين واصبح الذين تمنوا ما كانوا يقولون يقولون وان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن وَسَفَ بِنَا وَيْكَ أَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ تِلْكَ الدَّاعُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا